اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارق على محمد وعلى آل محمد كما بارفت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار المسلماني خوشويس حمد للسفات وستهيش بالخوايب الوردقار سبحانه وتعالى زارت في كل ساس فريق قرآن سنتي فيغنبري فيشواء عليه الصلاة والسلام لقد بجمعنا صدو فانزاو حظهبين داع في خوش و استکان گارا و كل خدبه رابردو باسمان کرد مروب بنده حلسن گناهی گوره بکا بلم بمرز شریفو هاو بشی پیدا مکا بو خواه پر وردگار خواه پر وردگار اماده اتسا و پوشی او تاوانی او بنده بکا کاتی کدگرویتو یارا وکو گوت مان گورترین گناہ تاوان اویا مروف شریک او عابش لو خوای پروردگار پیدا بکا جاء عابش پیدا کردنو شرکا سلا یعتقاد بیر باورینال دلی دا ویتن وکو امر او کو لو زمان روزگاردا خالکان باوري عن بوجود خواهي قورا نيا خلجك باوري بخالقية رب العالمين نيا خلجك باوري باورنيا كاقواب فروردقار دمان وريني وجندين من بكاتوا يا شركك لبابي عبادته طاعدابي فرستني غيري خواهي قورا بكاتن وكونه جه وطع عبادات الطير لو غیر خوی گور انزام بده یاخد شرککل بابي تشريع دستور نظام دانان دابي و ته یچ باور یوابي اسلام ب غیر شریعت خوی گور سبحانه و تعالی ب غیر قران کیک لو فی والسلام انسان بوئی هیا غیباز ایکو برنامه چی تر دابنه یا غیبازو برنامه چی تر بگری بغیری اسلام مادام امانه انزام نده لو شرکانه بزداری نکا او اخوای پروردگار حرسن گناهو تاوانی گو ربی آماده ساوبوشی لگناهو تاوانی او بنده خوی بکا يارا مسلمان باوستا بتايباتي امتي محمد صلى الله عليه وعلى محمد او ان دا قشبين بن برحمتي اخواي قاورا رجبين نبنو مأيوشو بأميد نبن لرحمتي اخواي قاورا لخزمات بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشي هندي احاديث دا كين فرمودي او كبوما ان شانده دا, دا انسان اگر شطی بچوچیش بکا بناملای خواه پروردگار گوری ها بمرزه شریک و حابشه لو پیدا نکاته خوشویستان ابی در غفاری رضای خواه گوری لسر بی فرموده د لو دا عليه لپیغمبر علیه الصلاة والسلام لصحیح الجامع الصغیر ایمانی البانی رحمتی خواه لیبی لجیج معراه حتى زاروا دروسة تلو بيردا هناوية دفرميت في غمر عليه الصلاة والسلام لا تحقيرن من المعروف شيئا دفرمي عليه الصلاة والسلام لتاكا لمعروف لشتي تاك هتشت بكم مزانا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلقي دفرمي اگر اوان بکمیش بللد کداګي براکي خود بر روی چي خوش سلګر بکي له اسلام د شپ هر سم گڅکه بي مناملای خوي پروردګار مادام رو بکم یازي چاکه بي تم فګوري دکاتو پیغمبر علي صلوات و سلام نو صحيح امام البخاري امام مسلم هاتو لما انت جاء ريتوا دا, دا فرميت ان امرأة بغيا من بني اسرائيل كانت تمشي في الصحراء لما انت جاء في اغنبر عليه الصلاة والسلام بزانا اگر انسان ساكيه تشي كيف بلام نيازي فرستنو اخواي قاوربي لو اخواي قاوربيكا بماذا شريكو هابوزنو اخواي قاوربي دانكا بزانه اخوای گورنت چون به گورئیه تماشی او کارد کاته د فرمی افره ته چی ګناه بار او تاوان بار لبنی اسرایلی لفیش اسلام پروژه په صحرايه بشوي د ټول د دروي دينه لسر بیره سج ته او احادیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تک تبینی او افره ته ګناه بار او سج ته بی ناکراتن ماتوالې بچی له ناو بیره کاوه کبوخاته وا لو وضعیت ناخوش ول سر هلاک دا وو او افراته کبینی رحم وبزوی او شوجي برابر او اشلا او حیوانه هسه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فرمیتن په حالاته لفه داکان و په حالاته خو خوار ول ناو بیره کاوي لناف یو را کاوه نا داو وسګفو لما تدر رزقاري كب لو هلاكي ولو تينياتي كواتي دعبو رزقاري كب في عليه الصلاة والسلام نفرمي فغفر الله لها خواهي قولا لبلاهي او افرت اخوز داق عايشة رزايق خواهي قولا لسربي داكي مانداران تجريت و تفرميت النوحة لسيك امام مسلم روايتي داك رحمتي اخوة قولي الله سلبي تفرمي دو منالي لقره ابو داقريان حتنا خسمت داك عائشة رضا اخوة قولي الله سلبي كاتك داك عائشة لبي ليه يعني پرسي بو تشيهاتونا بو داقرين بولو وضعنا خوشدانا افرتكب باقريان بو تي دایچی ایمان داران ایمان سیر روزا لگر او منالانا هیتما نقوار دوالا برسان داگر حادمون بماری پیغمبر علیه الصلاة و داک عائشه را دای خبای لیبی دا فرمیت اللمال و تنها سیدن که خرمان مال هبو شو ها سیدن که خرمان هینا دای بو فقیرو هجارانا افره دنج چې چې دا باندې اوی د مې دابم نالو توم دنج چې شی بوخه ده نه هم بیا ورشي بو جوخر ماکا خپل پیژل وای دا چې پر ماکې ادان که پر ماکې خو بو خپل لاکه عیشه را خپلې بی دصر مې افته که وېڅې دنجا خر ماکا بسم الله كان بس يان فارس كف جريانه عايشا لا تشع فائزه يا افرتخ به خو لبر رحموا بزين على تي داي بوات ترتيبه دو کر در کا قرما تا هر چي فرته چي په در دا دا, دا عايشه روزاي خويلد زور پسر سرمن بو ديد او دید او افرتا لګره او بقو بل شيفو بلان به خو نه خور داي شو ما له ابو البيغمبر عليه الصلاة والسلام البيغمبر عليه الصلاة والسلام كاته كجيله بفرموي خد اوجب الله لها بها الجنة فرموي قواي قورا بواستي او تشاكيك الدين او رحمتي لقا او منالانا كل او قواي قورا او اعفرتي بردباش او خد اعتقها بها من النار يا فغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي او عفرة اللي ادريك ده النمر سقاربو بور رحمه بزيه بنابر امنا لانيك شتي قد كلا اسلام اخوة قوري ده كاتم بقورة تماشا ده كاتم بناحي شرقه اقر انسان بناحي بكاتم لقل اواز ده بحلالي تيب قاتل لقل اوالدين اخوة قورة حرام كراوة او بحرالي تبقاتن و بيكاتن قالت ابقاتن او اش هر دوره يا اللهي خواهي قورا خواهي قورا سزايا شو وايدا داتن لوانيه بيري لينكاتن هر امام المخاري امام المسلم رضاي خواهي قورا ان نسر بلوم عنده جرنوه دفرمون كيغمبر عليه الصلاة والسلام لحديثي ازا دفرميتن دخلت امرأة النار في هره افرتي لكاتي قوي بوي بشيليك شو ناو اقلي زهن غمر عليه الصلاة والسلام دفرمي سجنتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش ارضي حتى ماتت حزر دفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام او افرته بوت شواناو اغري تحنن بواستي او كشي لا سزني كردبو لجوري بستابيوها نخواد نخواد نويبو دبر. نبر الله شي ده كربتي لده لوشد بقوا حتى زعيب زعيبو, زعيبو واليهاد مرت عليه الصلاة والسلام ده فرميتن خواي قورا او افرته بواستي او كشي لا برد <تصفيق> لكن في غنبار عليه الصلاة والسلام باسي آفرته جانك كيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتعني رسول الله عليه الصلاة والسلام آفرته هنا فلانكس آفرت شو هر نجدك بروش هر بروشو دبي سي تساكي صدقه خيرا دي كات مالعم؟ ولكن تؤذي جيرانها بلسانها يتعلم بس ايه فيغمبر يا إخوة عليه الصلاة والسلام رو أفرتها زور أزيتي جيرانا كان يخودها داب الزمان زور قسان في دليل بقتان وغيبته عندك فيغمبر عليه الصلاة والسلام روانا وسطها يكثر فرموي لا خير فيها هي في النار فرموي أفرتها خيري فيهني ونو أقرأ ما دام ازيتي خلقت به وهي قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان فلانة تصوموا او تصلي المكتوبة وتتصدقوا باسوار قلت يان اي في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام اعفرت يا تشتري شيها بس فرزكان دكات مكشو نيجي بتاع بس فرزكان فاتيك الصداقة وخيرش دكات نشتيزور كمان ما منه رحمة الله اللي بدأ فرمين بأسوار أي بأجزاء يسيرة من الطعام يعني اشتكي زور كم دكاته خير نبوك كم بس قوتيان ولكن لا تؤذي أحدا بس كس أزيادنا دا قد رجع ديكك أزياد بزماني أو عافرة اللبينيو في غمر عليه الصلاة والسلام يكسر فرموي ديك في الجنة أولا أو نوع باش كواته كم لإسلام دا حسابي لقل دا كريه دا اقرني اعجل ما بس تر زامن او بي شاكين السلوار دا ادري اقرنا في ازيب دا ادري او الشزاة دا ادري والسلام عفرته لكاتي شري حوازن كافر كان منعلكان وعفرتكان بالدل جيرا بول هنا نخزمه تغمر عليه الصلاة والسلام عفرتكي كافر لدو منعلكي دقاره منعلكي وردي حبو بجوك بو لي بزر بو زور قريا زور دهتا قد بو زور بدوائي دقاره نيبينيو زور منعلكان دوزيو هنا لا يدايكي تاكي لباوشي كد ماتي كد جور شوزو مهرباني برامبر او من النار الدربر كيغامر عليه الصلاة والسلام تمانشاء اصحابكاني كرزائي اخوائي قوليان لسربي جور سر ينصر مابو برامبر او چون او من النار خوش دايتن او النار كيغامر عليه الصلاة والسلام فرموين اترون هذه تاريحة ولدها في النار بيذلو يدك او اوجنا او افرة منعلك ايخوى امنا ليلى دستي دايبكي بيهاتنا دا وآقر جعلنمي بيهاتنا وآقر بيشو فيدي اصحابكان رضا اخوان ليه بالفرميان لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسام يقول ايه عليه الصلاة والسلام كذو لا كاك شو نو منعلك وشو سيداتنا وآقر عليه الصلاة والسلام فرموه فوالله لله ارحم بعباده من هذه بولده فرمه قصم با اخوه دانا اخوه جورا لقار عبدكاني خوه وبندكاني خوه قلق برحمتله لو افرته برامبر امنابه خوه رحمي زورا بلام رحمكي لو ايه چهكا باوري بيب ايه رازي بي ايه چهكا با اخوهاتي اخوه جورا رازي بيته اخوه جورا رحمكو با غناحي شي قوربي امانه احاديث النبي بر عليه الصلاه والسلام ابو الصحيحه اهل السنه والجماعات رحمتي اخويا قورله حموان بيتم عقيده في ربا وريا انسان لا سر غناحي كافر نابي ولا بمرزي باوري باخويا قورى ابي شريكه هوش لو في ضامتها غناحي هلشن قوربي قورا اما دي عقر او بنده فشمان بتواعفو يبكاء قبولي بكاته وري بكرتوا وناه توانا كان الرج بكاته ليه فيغمبر عليه الصلاة والسلام خوش الاشتاء لو حديثيك ابو هريرة وزاي اخوائي قولي لسربت دومان دجابي توان لصحيح الجامع السغير امام المائن احمد طايله بجماره سانة زارو فينططو سيزدي في دعوة لفرميت عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فرمت من حموي دسته بهش الا ابو من ابى يعني فوي حسنك استبعد ذا اصحاب رضا اخو النبي تعجب يما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يابى اي في خبره عليه الصلاة والسلام شهي فينا اخوي بالسبحش وفي غمر عليه الصلاة والسلام نفرمي امتي من عمود اسلام بحشتن ها اوي بخوي حزنكا فين اصحاب رضا يخوين اللي يفرمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كي حزنكا بسيتا في غمر عليه الصلاة والسلام بوي تفسير كل دين خوشه يستعد بابزان كي اوي حزنكا بستا بحشت نقدس برمكا بخو برناس ما بحشتن نا ما بس كي اوانيه بو تفسير كديم فرموي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد اب فرموي اوجر لمك اود الصباهتي اويف جاي منك أو ها كواته حجي لبحشنيه ناصر جير علي پیغمبر عليه الصلاه والسلام توحيدي اخو جورو يكتارسي ناسيني بتاكو تنيا هاشاشي كوتينشم لاكاي محمد عليه الصلاه والسلام اللهم بارك وبارك ذاته اودبي تهوي اوي كوا انسان دارو بهج بتيفن دور بوكوتوا لذا هند لفاي فرود جار داراينوا ثاني ني عربي ستاي لوكاتي ناو جوناسان ستتبيرو ذاسان ستعق خد عقم ما مسي رحم خد رحم ما في سي دين ايمان ما السلامت بكاي لمصيبه دين ديناقي امام رزگار ما بكاي يا ربي خدايا, خدايا لمجوكا ناخوذي شفاء ظنف وشكان ما بني لي جراه أسيري مسلمان بكي يا رب العالمين زندقان مع إصلاح بكي يا رب العالمين ولاتي إيم ولاتي كيف مسلمان آودان بكي يتواه مسلمان لا هرشينا هنا يا رب العالمين سريعا بيكي خدها قول الرحمن في بكي يا رب عاقبت مع شير يا ربي خداي قورا لروجي قيامة ببخشفا في غمر ما بيك عليه الصلاة والسلام يا ربي خداي برحمتي خد خلمي عفو خد وشبناه تاوان مان دابيني يا ربي خداي قورا واردوان بلتاك وتاك بكين وتاك كاري بكين يا رب العالمين لبناه تاوان مان دور بيكي وعفو ما بيكي رحمة بيكي إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمعة وهو شهيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم, وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم أما بعد فأبسك العباد الله نفسه الخاطئة المتمنة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وقاعته ولزوري أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودفار المتقين فوصية الله تبارك وتعالى فيه وفيكم في الخلق أجمعين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مخصنون هو شيستان يارا لقرأ وإخواي قورا أوهب الرحم فزير مهربانين برامبر مروفها لها مو كانت زمان بناه تاواني واكرا وكواه انسان كاته جيبستي ده بتباشي ده كذي سر سرمانه عليه الصلاة والسلام خوشه ويجتان لحديثة شي صحيح ده كابن عباد رزاي خواهي قوريان لسر بالرواياتي ده كن لصحيح الجامع الصغير امام الباير رحمته خواهي لبجمالاتها رزاي بصالصاته تسلو نويفي ده باشي تاواني قوريان بودا كاته کاسر منصور نمې نه کاته کله یوه واده بشر درد اچي بتایي به لو روزګار زماني اساده پیغمبر عليه الصلاة والسلام لناو بيت را واستابو كماشا شاي بيتی وکړ یاره الاسود او برد الرشين له بيت كلايک مسلمانان ریزو تقديره يا حسنه دبر دي تشيشا. بالله هم لبرأوه البيغمبر عليه الصلاة والسلام ريزي اللي ناوه المسلمان ايج ريزي اللي ناوه لأوه كاته امام عمر ازاي خواه يقول له سربي الطوافي بيتي داكر دسي ليده داوماس يدكر دا يفرموه اي برد الرجل دزانم تو بردي ذره نفع دنية اقر بيغمبري خواشم نبينا باوه عليه الصلاة والسلام دسي ليده دا, دا ريزي ليده من ايج او برد الرشاء لنهو بيت دان دراهو اه عليه الصلاة والسلام تما شاكر فرموه كان هذا الحجر الأشود أشد بياضا من الثلج فرموه تما شاكر أوبر در رشالة كان فرموه خسن بخوا أوبر خوي قلق نبفرس بيتربو هنبر در رشالة اتان أو بيت دان دراهو فرمو جالك لبا فرس بيتر بيت حتى سودته خطايا بني آدم حتى قناه تاوان بني آدم امروك اها الرشاق لك الكوب اما بو اقادار بو مسلمان في بين بينا بينا كاد كاد تاوان ببير خوبين توا برزاني لا تفليجي دا لا تخطرها لا تهلاكتك لكركوب بوي عقل انساني هنده يشد لوانيه تقبلنك بس امروه داوه تابراه الاشاري كركوب جيراوه لسر اوه تعروزي دو كتي خوى كردوه ماوه سالو نيوه يكا مناله يجان حف سالان يجان دا سالان زینا فرحش را لگا بکن من راپورت که بخین دوه خود کسا دکاتر هم زابطه که تحقیقی لگر کردوه باز دکا بازی ضریمت و تاوانی او انسانه دکا دلوه پیمان گتوه اگر دلوه آزادش بکرم عفون بکرم برم بدن هل بگرم وستره گناحو تا اما چه ضریم میر قلت اننا اهو مجتمعات بيجي تنبوش ويبي ده دي اخواي جوره تصرح من يوم الى تبخات يتجي يا حفصاله نيجي يتجي عند صاله صالوني ويك لغريام حتى دعاي ده شيان زاني بيتي او ذا صاله اللي كنت جوشكات كان اللي كنت دوا جيرانه لما اغربيش بم اعداديش بكريم هرده قرمو سروا رب العالمين اول رحمة تي يجي مستي او قدادتن بسجي عجلي واي قورا عفويدكاتن بلام اما اما ده نبي بقريتوا هشي مان بيتوا زارو جي صدحاكو ناهو تاواني اوها لناكو ملقا ومجتمع وشاركاني امرو داداكو مرام رب العالمين اللي قرأه وجده الدرقاء عفوي قوي خروالاكر قرأه هر كاته هر يجيب بجيب رؤيته بكاته قبوليتي قبوليتي وريده قريته فهي قوله تماشاء قناه تاوانا كان ناكا لو وقتي تماشاء اوده كات زاني خدايه اجيها ليه برده يا وقل جمعي تنين عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لما استدل امام احمد رحمته فوقي جوريلا التربيه ده فرميتن تحدي جناحي كف هوارب وخوابر رب العالمين ده او بندهي من جناحي كف بنزاني خايه لي خوجوب حسابي لا قال ده كهولي خوجوب دوم جناحي جست ده كا داوان اخوادك لي خوجي خايه جورا ده فرميت من جناحي كف برام زالم لي خوجوب او لي داری سیم که گناه ده کاتن هرها وار بو خواه ده باتن بلان براستی خوشویستان امانه عنی توبه چه نصوح براستی لگل خواه یو را تیه کلبي بی مرده کانی توبه جيب لو کاته ده یکسر پشمان بیتوه لو گناه واحد بده زاره چه تنگره توسر او گناه اگر مالی خلچی حقی خلچی لسر لابی بي پیان بدا توبه یا گردنی خوی پیان اعزاب بکا اما توبه في غمر عليه الصلاة والسلام دا فرمي زالي او كاو بندرون اخوا دكا تندرى خوايا عفون بكا ليم خوش با خوايا قورا فرمي او عبدي من قناحي كزداني خوايا كيا لقناحي خوش بي حسابي لقلدك اولي خوش بم باب الله بندك من تيدك بابكا فليفعل عبدي ما شاء تقناحي دكا بابكا اولا او يقول <تصفيق> اوان ده بالرحمة تبولي <تصفيق> شمان ده كاوري شمان ده كنه اغامر عليه الصلاة والسلام زور ده بيته ان يبولا حديث الصحيح ده بانو هتو نو نفسي كشتيا شو تلايه ايه بيه قطوه توبه او قطيت انا ايشي كشتوه كرديتي بنا صد صد نفس بكوشي توب شده ريميكا جا بزانا اگر ياتش صد نفسي كشتبي بيشكو بيه قمان قناحو طواني تريشي كردية مادام كشتنين كرد بيه قناحي تريشي كردية بعد حديثة قباس باشي كشتنها كذا كاتن فضل نفس او هذا صلى الله عليه ميزانايا دلية توبه بقى لو شوين ابرو اخواي عفوي عفويدة كاتن كملائكة الرحمة ده سن روحي واربقر انجاني واربقر نوى لو شوين او ملائكة الرحمة الروحي ده جيشن دلين اواء براو خواه قو رحات و توبه کردوه پشمان بویدوه اه مش اعواز زر امون قولاهو تاوان ده بینین او چه تبسن صاله لسد محطكه و توه لجوره و زنائه لگل دایشو خواه کردوه من بخون طلبه کم ده دعوه ده که عفو بکرهتن بلو دعوه لیبردن ده که لیبردنه چیده أم فنحو تاوانا هورا ترين فنحكوا او او كمجتمعي اميته دا و اوفا حشو دا و انتيو بأخلاقية لحرشو اني كولاني و شواني قد اما همو سيها همو السبب وهو او او همو ستلايتو او همو اعلاما بأخلاقية لانهو مالو مندالو كسو كارما انداها دا او او صلاة مان ابي بجوابين قيش تاوراده ايه انسان ببي توحشه ببي تعاجله لعاجله كيف يستر بو بدرنده تحداه لمناله كتشي خوي بكاتش اما درندية اما كيبه شرعك كيبه شرعك حيواناته عاجل هي انها خوشة حيواناته تربية تحداه لو اعجال بكاتن كان لقال اوانا اما اخويتا عدل المانو منالو كسوكاري قيدة كاتن اما تسد زريمية كاتن دا بيتشحقو بيكو سزاق بوهو كسا دابندريتن شو المجتمع عبرد ورد اقريبانو امو لو كسا اذا اقرى اخواي قولا رو حمان فينك كاتن خواهی پروردگار، بلکان من برو چاکا نسو رینیتن خواهی قوره یار متین، رینمایی ما نکا برو چاکا او خلق برو خرابتدروا او ای لیده یتن خلق، دبی بدرمده اجدیها لنا, لنا و مجتمع اگدالجی لنا و انسانی بیتاوان و گناح ام نالانا، ام سبیانا چو گناح یا نهیا بگئی ایتن برو دیا خیزانک ای باسی دکادا لیه ادام سرخوشوه بسرخوشی قراره تماما ده امیه امیه مسئله سرخوشی امیه او ماده بیسهی که قوهی قوره حرامی کردوه امیه که قوهی قوره حرامی کردوه لبر اوه زر زورت لنفخی ایچه بسرخوشی بسه او نو مالو منالو کلچو تاری خوی کلچو بیگانه دابیت دوست دوستی داده بیبا بیگانه کعقل لمع په انسان خوای ګوره لویر چو چې د مينې په څیر بربسته کوڅ په ګناهینه انسان ټول ګناه توانه ګورښته نو پای د پرنو خو هم رحم مهمل هاتمه په تاسو اوه او صلی الله علیه او خواي ګوره هدايتي بدات اوه کلا خير خوش اسلام مسلمانانه د یو خاصري وې توفيق بدات اوه کړه په ازته اوانی شې تر خوای ګوره په خو حسابي لګل پاتاته فأي قولا رحم بحمول ايكمان بكاتم بمان قرر انت واسب دين محمد عليه الصلاة والسلام فأسم اخوة حركات اي ديناوار بقرين قازانزي تدائي سربرزراء سرفرازي فوشي باكتاريو كامراني دميا قيامتي تدائي با عقل او كسانيكا و او روكا بجلو دينادكا با عقل ياتيمكا بازمان اشيان نوز بيقسب زانان باعلان او خلجيش خلق بش كان لي بكاتم يعطل بش همكا اشتوانيان بكا لا بالعكز او يقول لديني خواه يقول ربكا بعقلا بعقلا خواه يقول ربو همو رحمة مهرباني خواه اوهمو القرآنه تماشاكا قرآن شاش هزارو اوان دعالتبوي ناردين همو نزام دستورا حال حرفي لنا او قرآنه بركة رحمتا بغمال عليه الصلاة والسلام بيشتو شاء صالوا اوان دالشياني رحمة بو مهرباني بو بو تسيها بعض ذكرها بيتم او حمو الرحمتا او ذا اصداكا لنا امام بعقل و نفام و قندل و فلس و زندق در شريعة اسلام يا دين الاسلام كيست بعفور بها يعني تاكسازي با و فاكسازي اسلام القسطاني تده اقوائي خلتش بفياي باشو بعقل و بروشنبير تده اقوائي يشتوتا او راديا راقنا لدين اخوائي قولتا جيريتم تیرازینی ها دلو فعیست تاکسازی تیدا بکا هرشت تی عقلی بوگنی او قبولی نکاتل فعیست دستکاری بگریتون اوانی پیش اماندستی هم قرآن و سند و گرد حتا چه اندرست تر فراد بود تماشا هم بکر لچو اندرست بدان لچو اندرست دل خوشی دانا خاته کوا خلکانی جید پشتیان لیکب بزان مسیریان چبو دورویب تواروجیان چبو همون تورانی او قيامت فا عذابي تندو تجيام دا فا عفظ هل الدنيا هموي سرشور كتين رب العالمين فرعون لناو او خنكا كون بوكت بهايناي دانه نمرود بنخوشي لانو كاتي امانة. او نخوشياني وكو استانبو سرطانو امانات تي بايدلن نخوشي او كرميناو ميشي دابو لبايا بنعلي بدن اتاكو أزيته جاناكي رادوستي عزاراكي كي واتشو مرود ملكاكي كي واتشو فرعون كي واتشو اواني لقر اوانو امسالي اوانو حتى لقات ابو جهنو لدواء او هتائصاكا كي واتشو فعنا اواني دجائتي في يغمري عندك العليه الصلاة والسلام اواني ازيتي عنده دار فعنا كينا حمولنا نو مزبلا لزبرخاننا لنا وقفكاني تأريخا خذ باسي عنك باسوش بکره هدا بی بو عبرتو فندو آموشگاری بی بسا حتا او همو رحمتی لگر ایمک دیا او همو مهربانی چاکا حل چی هیا چاکا پیگو تینا با آسانی گئیشتو تا دست بان رحمی پیگو تینا ایمہ حد لگر آگر کئی کرنی حر آمادین خوما سزاب دین حر آمادین خوما آمادب کئین لو اویل روشق ایمد با آگر بسکتے بو ما بقره نوه فشمان بي نوه رول اخوابك اندرقاي رحمتي اخواي قورا كرحمتي ليه كردينوه بو او ازاريشي ترليبان بان نقاطن فارحمتي زورا بو امتو قوم اللتدهي كاتن بلام كاتن كرويسي بخير اللهم ارسل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلمين ودمر الأهود والبغاة والبغاة وسائر المسلمين الذين يسيدون في الأرض ولا يسلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآكرة حسنة وقنا حذاب النار and all